يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا ولا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 I love it. عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلان ذلكم في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 قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين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 المنات والمحصلات من الذين أُوتوا الكتاب من ما عليكم والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قدركم اذا اتيتموهم اجورهم اذا اتيتموهم اجورهم محصنين غير مسافحين محصنين غير مسافحين ولا متخذين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 129-أو جاء أحد منكم من الغائق أو لا مستم النساء أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا فَثَيَمِّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ يريد يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لعلكم تشكرون واذكرو نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واتفقون به إذ قلتم إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء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 ضحاً حسناً لأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سِيَأَتِكُمْ لأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سِيَأَتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءَ السبيل. فبما نقضي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 إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حقا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العذاوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون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 اَكُم رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُم يُبَيِّنُ لَكُم عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنا مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذِيرٍ فَقَد جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير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 وعليهم الباذه فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا انتم إن مؤمنون قالوا يا موسى إن لن ندخلها أذن ما دام فيها فذهب أنت وربك فقاتلا فذهب أنت وربك فقاتل إنها لنا قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القو القوم الفاسقين قال فإنها محرومة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. وَأَتَلُو عَلَيْهِ النَّبَاءَ بِنِعْمَةِ آدَمَ بِالْحَقِّ إذْ قَوَّبَ قربا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلَ مِنَ الْآخَرِ حَالَ لَأَقُتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِنْ بَصَتَ إلَيَّ يَدَكَ لِتَقُتُلَ لِمَا أَنَا بِبَاسِقٍ مَا أَنَا يا لي إليك لأقوت لك إني أخاف الله رب العالمين إني. أريد أن تبوء بإثم وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين فقوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، فبعث الله غرابة يبحث في الأرض ليريه كيف يواري، ليريه كيف يواري سوءا. قال يا ويلتا عجست أن أكون مثل هذا الغراب فأوالي سوء أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني سراي لأنهما قتل نفسا إنهما قتل نفسا بغير نفس أو فساد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 Altyazı إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادة ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلوا أو يصلكو أو تقطع أيديهم وأجولهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم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 فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ غُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ رَيْتُوهُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعْذِبُ مَن يَشَاءُ وَيَوْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ yeah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 وَإِن لم تُهْتَوْهُ فَحَذَّهُ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَا تَلْكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ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 التوراة فيها هدى ونوى يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا للذين هادوا والرّبّانيون والأحبار بمس من كتاب الله بمس من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثم men al-qalila, ve man lem yapun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 ويحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيس مريم وقفينا على آثارهم بعيسى لمر يوم مصد قل ما بين يديه من التوراة وأتيناه الإنجيل وأتيناه الإنجيل فيه هدوء و مصد قل ما بين يديه من التوراة وهدوء وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فهؤلاء فهؤلاء هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل ذَلِكَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ وَلِكُلٍّ يَذُوقُ فِيمَا آتَاكُمْ فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن بينهم بما أنزل الله ولا تتكبّع أهواءهم واحذرهم واحذرهم أي يفتنك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فعلا أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثير من الناس نفاسقون وإن كثير من الناس نفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ لِنُهُم إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِي يَقُولُونَ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا ثَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا فَيُصْبِحُوا وعلى ما أسروا في أنفسهم ويقول الذين آمنوا أهلئ الذين أقسموا بالله جهد أيمارهم إنهم لمعكم حبيقت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا ما من يعتد منكم على دينه فسوف يأثله بقوم فسوف يأثله بقوم يحبهم ويحب أذلة على المؤمنين أعزّة على الكافرين أذلة على المؤمنين أعزّة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لو متلا إن ذلك فوكل الله يحكم ما يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والله الذين 121-والذين آمنوا, والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 122-ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون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 وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسحون قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّابُوتُ أُولَئِكَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِال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 وَلَعَنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا آلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أو قد نار للحرب أطفئها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا والتقوى لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات عين ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم وما أنزل إليهم من فوقهم لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمم مقتصدة وكثير منهم وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسل بلغ ماهم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 دن كثير منهم ما هنسل إليك مر وقبك ضيعا وفقراء فلا تأس على القوم الكافرين.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 بما لا تهوا أنفسهم بما لا تهوا أنفسهم فرِيق كذبوا وفريق يقتلون وحسيموا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثيرون منهم والله بصيهم بما يعملون لقد كفر الذين قالوا in الله هو المسيح بن مريم، وقال المسيح يا بني سرائي اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فقد حرم الله عليه الجنة ومؤوان النار، وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثَالِثُ ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وما من إله إلا إله واحد وإن لم يأته عما يقولون ليمسّن الذين كفروا ليمسّن الذين كفروا منهم عذاب أليم أَفَلَا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 ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبث ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفوه لبث ما قد زنت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم أن سخط الله عليهم وفي العذابهم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي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 وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم, ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ونطمع أن يُدِخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَتَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قَالُوا دِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا هُوَ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 يَا اللَّهَ وَاقِعْ وَسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّنَا عَلَى رَسُولِنَا الذَّبَابُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَاحٌ فِينَا طَعِينٌ إِذَا مَتَّقُوا وَآمَنُوا إِذَا مَتَّقُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ متقوا وآمنوا ثم التفوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحهم ليعلم الله ما يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم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 124-قعام مساكين أو عدل ذلك صيانا ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام وحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ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 ما جعل الله من بحيرة ولا ساهبة ولا وصيلة ولا حان ولا حان ولكن الذين كفروا يفترون الذين كفوا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول لقال قال حسبنا ما وجدنا عليه أذا أنا ألَ كان أب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 يا أيها الذين آمنوا شهدت بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان إثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن آت إن آت ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت من بعد الصلاة فيقص مال بالله سيمال بالله ان رتبتم فيقسمال بالله إن رتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا اذا لمن الاثمين فان عثر على انهما استحقا اثما فاخران فاخران يقومان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 ك تعلم الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم مدكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير لإذن فت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 واشهد باننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك هل يستطيع ربك ان ينزل علينا ماءه من السماء قالت الله انكم تم المؤمنين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 أنزل علينا أنزل علينا ما أيدت من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وآية منك ورزقنا وهم تخيل الرزقين فارآه الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإنني uğradivuhu fa